ابدا بسم الله مستعينا رابا به مدبرا ومعينا يقول ابدا في جميع حركات واتكناسي واقوالي واعمالي وفي شأن كله ب هذا المصنف وهذا التصنيف ابدا بسم الله متبركا ومستعينا به او مستعينا اياه اتعدى بالباء وبدون فعل الاستعانه اتعدى بالباء يقول استعينه واستعين به فبدون الباء يبقى استعينوا نقول نحمده ونستعينه في الحديث ان هو خطبه الخطبه الحاجه نحمده ونستعينه ويمكن ان يتعدى بالباء اياك نعبد واياك نستعين متعد غير متعدي يتعدى بالباء ولا من غيرها يتعدي من غيرها يقول اي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته استعان طلب العون استفعل على بابها ان السين والفاء لطلب الفعل فاستعينوا بالله ان يطلب منه العون على فعل طاعته وترك معصيته كما قال تعالى معلما لنا في فاتحه الكتاب اياك نعبد واياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعين بالله وهو خطاب شامل لجميع الامه فصورته صورة خطاب الفرد ولكن كل الخلق مكلفون بهذا التكليف اذا سالوا فليسالوا الله واذا استعانوا فليستنوا بالله وفي ضمن ذلك الامر الواقع في جواب الشرط في ضمن ذلك الامر الواقع في جواب الشرط ناهي لنا عن الاستعانه بغير الله عز وجل يعني اذا استعنت فاستعين بالله متضمن لا تستعين بغير الله اي استعين بالله وحده انه لا خالق للعباد وافعالهم غيره تعالى فاذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه الا بما اقدره الله تعالى عليه فكيف يجوز ان تطلب الاعانه منه على فعل غيره والعاقل يفهم ذلك بادئ بدء طبعا ده لا ينافي الاستعانه كما ساتي بالمخلوق فيما يقدر عليه على انه سبب ولكن اذا استعنت في السعي بالله استعانه عبوديه واستعانه على الغيب واستعانه على اليقين لان الله وحده هو الذي بيده الامر كله واذا استعان الانسان بمخلوق طلبا العونه من اخوانه او من يعني اصحابي او نحو ذلك فهو يستعين بهم على انهم اسباب وعلى انهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا بل كاخذ بالاسباب و عباده الله والاستعانه به سبحانه وتعالى اساس الدين ولذا امرنا ان نكررها يعني في الفاتحه في كل ركعه من الركعات اياك نعبد واياك نستعين فهي كعب التوحيد الالهيه واياك نستعين اقرار بالربوبيه ودخول الى الله عز وجل ضمن العباده وهو ايمانه بالقضاء والقدر كذلك لاننا نستعين بالله على عبادته ومنت في هذا انواع منهم من يعبد الله ويستعين به وهذا هو الناجي الفائز ومنهم من يعبده ولا يستعين به كالقدريه النفاه الذين يظنون ان انهم هم الذين يعملون افعالهم دون عون من الله وكل معجب بنفسه وكل ناظر الى فضل نفسه وعلمه وعمله فعمله مردود عليه لانه لم يستعن بالله ومنهم من يستعين بغير الله من يستعين بغير الله سبحانه وتعالى وان زعم انه يريد عباده الله وهذا يؤدي الى ان يشرك في عباده الله سبحانه وتعالى لنا استعانه بغير الله عز وجل كالمشركين الذين يعني يطلبون الاعانه من الاموات والمصبرين واوثانهم بزعم انها تقربهم الى الله سبحانه وتعالى والله اعلم واسوء الخلق من لا يعبد الله ولا يستعين به وانا يده الله من ذلك ف ومنهم من يستعين به على غير عبادته ف كاهل المعاصي والفجور الذين يدعون الله سبحانه وتعالى ويسالون ان يقضي حاجتهم التي هي من الامور المنهى عنها فالعبد المؤمن يعني استعينوا بالله عز وجل على عبادته فهذا اعلى المطالب وان يعني انجح الوسائل يقول خلاصه القول في البس بتشثير بسمله يقول آآ الباء ادت تخفض ما بعدها ومعناه معناه بالبسمله الاستعانه وتطويلها في القران تطويل الباء في الرسم يعني والله النسخ اللي عندهم كلها كانوا يكتبوا الباء طويله كده ودلوقتي بيكتبوا ايه السين وقال لنا يعني تسيب السين طويلة وبعض المصاحف ما تسيبوش فيها تطويل عاجز هو الظاهر ان هو ايه كان كل المصاحف عندهم مكتوبة ليه البيه طويلة تقول تطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل وإثقاطوا الالف من الاسم الكتاب مش هي أصلها اسم والحقق بها بقى فتبقى به الالف سين مين لكن تطلب ايه تكتب باسم به سين مين طلبا للخفة في تخفيف يعني اللي كثرة في استعمالها وقيل لما اسقطوا الالف ردوا طولها الى الباء ليدل على السقوط طبعا الكلام ده يعني ليس اليه يعني فليس له كبير فائده ولا يعني عليه دله الرازق يقول ولذلك لما كتبت في اقرا باسم ربك ردت الباء الى هي يقول والاسم هو المتمه وعينه ذاته فانك تقول يا الله يا رحمان يا رحيم فتدعوه باسماءه التي سما بها نفسه كما قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال وقال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولو كانت اسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا اذ دعا مع الله غيره ولا كانت مخلوقه اذ كل ما في الله مخلوق وهذا هو الذي حاوله الملحدون في اسماء الله تعالى وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وساتى وسط القول في ذلك ان شاء الله تعالى في الكلام عن الاسماء مساله ادخر المصنف رحمه الله يعني نفسه بها والكلام فيها ما كان ينبغي اصلا يعني ان يعني الخوض فيها لانها مساله حادثه والجواب فيها مساله اسماء الله هل هي يعني هل هو الله هل هي هو الله عز وجل يعني هل هي عين ذات الرب عز وجل ام انها غيره الصحيح انه له لا يجاب لاحد الجوابين الا بالتفصيل لان كير الجوابين مجمل نقول ماذا تعني بان اسماء الله هي الله هتعني الكلمات ودلاله المعاني انا شكت ان الكلمه ان يعني ليست هي عين المسمى الكلمه الداله عليه ليست في عينه ولذا وكذلك تدل على معاني تختلف اسم الله يختلف عن اسم الرحمن يختلف عن اسم شديد العقاب وكلها اسماء الله عز وجل اما اذا اردت انه اذا اطلقت اريد بها المسمى فهذا حق لا شك فيه ان نقول الاسم هو المسمى ولا غير المسمى هذا كلام فيه تفصيل لا يجاب بانه هو عين وذاته لان هذا لم يرد لم يرجع الذي ورد في كتاب السنه ان الاسم للمسمى ولم يرد ان الاسم هو المسمى ولا انه غيره فاذا نقول ان كلا الامرين لابد من تفصيله نقول ان هو الاسم هو المسمى هذا قد يقال بحكم الاستغماء استعمال الاغلب فالاسم هو المسمى اي غالبا ما يطلق ويراد به المسمى والا فالكلمه المكونه من مثلا حروف ا ل ر ح م ا ن هذه الكلمه التي نقول مثلا مرفوعه بالضمه او منصوبه بالكسره ونحو ذلك ليست هي ذات الرب عز وجل الكلمة هي الدل على ذاته ولكن هذه الكلمة كلمة الرحمن وكلمة الله من كلامه عز وجل وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق هو تكلم به عز وجل ولم يخترع العباد أثماء لله سبحانه وتعالى من قبل أنفسه لو اخترعوها لكانت مخلوقة باطلة ولكن العباد انما يدعون الله بما سمى به نفسه عبد الله المؤمن المؤمنون يدعون الله بما سمى به نفسه فاذا قلت ان لو قلت الله هو الله الرحمن جمله مفيده فجعل الله مبتدا والرحمن خبر ولا شك ان هذا معنى مفيد ان الفداء غير الخبر اي في الكلام في الكلمات اما ان ذات الرب عز وجل الله الله الرحمن يعني ذات واحده وله اسماء متعدده فنعم لا شك ان الاسماء متعدده ومعانيها مختلفه وكذا قضيه الصفه والموصوف فهل يقال الصفه هي الموصوف ولا غيره ويطلق نفس الكلام لو قلت غيره بما مخلوقه وهذا كلام لا لا يقال كذلك قال الصفه للموصوف الله عز وجل له صفات سبحانه وتعالى كما له اسماء ولا شك ان الصفات متعدده كما ان اسماء متعدده فقد قال ان اله ذو 99 اسما ولا شك أن, ان ذات الرب عز وجل واحده الله عز وجل واحد احد سبحانه وتعالى ودلاله كل اسم منها على ذات الرب قطعي تدل على ذات الرب مطابقا بمعنى ليس اسم الرحمن يدل على شيء على ذات زائده على ذات الله عز وجل بل الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الاستعمال الاغلب كما ذكرنا ان تطلق الكلمه ان يطلق الاسم ويراد به المتمم فانت تقول مثلا في اسماء الناس جاء عمر جاء عمر دي في الاستعمال الاغلب لو قلت جاء عمر انت تقصد جاءت الكلمه المتم التي هي عين ميم راء ام جاء الشخص انت تعني جاء الشخص لكن لما تقول لي طالب اعرب جمله جاء عمر فيقول لك جاء فعل ماضي وعمر فاعل مرفوع بالضمه فانت ما هو ما ترفعش بالضمه انا ده هو ايه يخص شكل الكلمه على اخرها ايه ضمت اقول عمر مثلا او تقول هو اسم علم ممنوع من الصرف مثلا فده المقصود هنا بقى لما جه يتكلم تقصد ايه الكلمه او تقول ما في هذه الورقه فتقول كلمه عمر وليتت عمر هو الذي حلف الايه الورقه وهذا معلوم ببداهه العقول ان عمر لم يحلف الورقه والذي كتب فيها هو ايه هو الاسم وده اللي خلى يبقى هناك حجج يعني او امور يعني بداهه معلومه وهو ان ذات المتم لا تتكون مقام الكلمه الداله عليه في الكتابه اذا كتب وفي النطق اذا نطق فمعلوم بالقطع واليقين ان ذات الرب عز وجل لا تحل في ورقه كتب فيها اسم الله ولذلك ان بيقول التزام ان الاسم هو المسمى مطلقا دون تفصيل يلزم منها دي اللازم الباطله اللي هو طبعا الزاموا بها المعتزله الزاموا بها وحاولوا من خلالها ان هم ينفوا ان الاسم هو المتما يقولون اسماء الله مخلوقه المعتزله هم الجهميه المقصود بهم يعني اللي هم غلات نفات الاسماء فهم قالوا لا ده لو احنا كتبنا اسم الله في ورقه واحرقناها يبقى احرقنا ذات الرب تعالى الله عن ذلك معلوم بكل لكل العقلاء ان هذا لم يحدث وانما انت احرقت ورقه كتب فيها الايه الاسم ولم يعني ولم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى اسمه عز وجل ولا حق طوق كتب فيها اسمه لكن ال ال ال يعني كما ذكرنا عامه الاستعمال ان الاسم يطلق ويراد به المسمى لا يراد به الكلمه الداله عليه فقط لا يراد به الكلمه الداله عليه فقط واذا قيل انه هو الكلمه الداله فلا شك ان الكلمات مختلفه فكلمه الله مكونه من حروف ا ل ل ه ا ه وكلمه الرحمن غيرها من جهه الحروف ماشي؟ ان تكون من ا ل ر ح م ا ن وتدل هذه على الالهيه وتدل هذه على صفه الرحمه لا شك ان هذه معاني يدركها كل عاقل لكن استعمال الاغلب كما ذكرنا انك اذا قلت مثلا انا دعوت الرحمن فانت ماذا تقصد؟ لا دعوت الله عز وجل دعوت السميع انا ادعوه السميع العليم ان يجيب دعوتي انت تقصد الله سبحانه وتعالى وسمع دعوات ذات لم تقصد هنا الكلمات فقط التي تختلف حروفها والتي يختلف موقعها من الاعراب مثلا والذي يختلف دلاله المعنيه لانها دله على ذات الرب عز وجل فبنقول هنا ان الصحيح ان نطلق نقول كما اطلق القران والسنه الاسم للمتمم لا نقول هو و هو غيره لانه غيره ممكن نقول غيره بمعنى ان ايه ان ده هو الكلمه والاسم هو الذات الحقيقه هو الذات اللي هو المتمم وال الاسم هو الكلمه الدل على ذات معنى كده ده لو قلت غيره بمعنى ان حروفها غيره وان انت لو كتبتها في ورقه لم تحل الذات مع انك كتبت الاسم معنى كده فده صح غيره بهذا الاعتبار واما اذا قلت انها غيره تقصد ان ذات فلان هو غير يعني أن ذات الرب سبحانه وتعالى تختلف أو أن ذلك يلزم من التعدد أو أن تقول أن أسماء الله غيره بمعنى أنها مخلوقة وأن النساء هم الذين سمعوا بهذه الأسماء وأن الله لم يكن له اسم هذا باطل فإن الله لم يزل يدعى بأسماء صورته ولم تزل هذه أسماءه التي سمى بها نفسه وهي غير مخلوقة وهي من كلامه عز وجل هو سمى نفسه كذلك ولو قلت يعني الإسم هو المسمى وعينه هو ذاته فأنت تقول ماذا تعني بأنه هو يراد به يطلق ويراد به المسمى في الأغلب نعم وإذا أردت أن هذه الكلمة هي عين هذه الكلمة فهذا بداهة العقول مرفوض ولذلك نقول الورد في الكلمة السنة هي الاسم للمسمى ربنا عزيزي قال ولله الأسماء الحسنى وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة ونبتين اسم ما قالش إن الله تسعة ونبتين اسم مش كبه وربنا عزيزي قالش ما قالش والله هو الأسماء الحسنى شرع ولذلك احنا لينا نلتزم هذا الالتزام ووضح جماعات من اهل العلم ذكروا ذلك اثار بتعيد الدرامي لكن اخلوا من اهل العلم بينوا هذه المساله ترجيح الطبري رحمه الله ذكرناه وهو ترجيح الشاء الاسلاميه ودي مساله كما ذكرنا حادثه ومسائل المتكلمين دائما كلها في الحقيقه عباره عن تلاعب بالالفاظ بمعنى ان الفاظ مجمله تحتمل عده ورود بل لابد من بيان كل وجه في النفي والاثبات ما يصحش تنفي مطلقا ولا تثبت ايه مطلقا وخصوصا اذا كان ذلك لم يرد في الكتاب والسنه وهذا اكيد بلا شك نطلق ما اطلقه في ذي والسنه افلا ونفيا ولا نطلق ما ورد في السنه الا بعد بيان ما المقصود منه وبالتالي فبنقول ان الاسم بسم الله ابدا ذاكرا اسم الله او ابدا بسم الله مستعينا او نحو ذلك فانا نقول ابدا بسم الله او بسم الله ابتدائي او نحو كما ساتي فالغرض المبتود ان يعني بايه بسم الله نقول هو عاير مسمى ولا تهذ هذا الالتزام كما ذكرنا يعني لا ينبغي ان يطلق ولكن الصحيح ان يقال ان الاسم للمسمى واسماء الله عز وجل من كلامه وكلامه غير مخلوق فهي غير مخلوقه هو سمى نفسه كذلك لم يذم مسمى بها عز وجل و يعني قبل أن يخلق الخلق فيدعونه بها وأسمائه عز وجل حقيقية دالا على معانيها بخلاف أسماء الناس فإنها ربما كانت مجرد دلالة لفظية يعني أنت بتسمي واحد خالد تقول لجي خالد جيه وأنت لا تعني أنه أنه خالد في الحقيقة ولا يخلد وتوفى يموت كما أنك تقول مثلا آآ ففلان كريم جاء وممكن كريم ده يبقى صفته وممكن ما تكونش ايه كرشه صفته ممكن يكون بخيل جدا ايه؟ واسمه اسمه ايه اسمه كريم وعاد اسمه محمود وهو ايه مذموم واحد اسمه حسن وهو قبيح والاسماء يمكن لكن اسماء الله عز وجل دالة على معاني صحيحه حقيقيه وهي دالة على ذاته المتصفه بما دلت عليه هذه الاسماء التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى فخلاف اسماء الخلق فإن منها ما يكون حقيقيا ومنها ما يكون غير حقيقي يعني قد يتصف الشخص بها وقد يكون مجرد علم لا حقيقة له يقول بسم الله الله علم على ذاته تبارك وتعالى فكل الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الا ترى انك تقول الرحمن من اسماء الله تعالى والرحيم من اسماء الله تعالى ولا تقول الله من اسماء الرحمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تسع وتسعين اسما مئه الا واحده من احصاها دخل الجنه حديث رواه البخاري ومسلم اختلفوا في كونه مشتقا او لا ذهب الخليل وابويه وجماعه من ائمه اللغه والشافعي والخطابي وامام الحرمين ومن وافقهم الى عدم اشتقاقه فان الالف واللام فيه لازمه فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن ولا تقول يا رحمان فلولا ان الالف واللام من اصل الكلمه لما جاز ادخال حرف النداء على الالف واللام وقال اخرون انه مشتق وهذا اصح واظهر اختلفوا في اشتقاقه الى اقوال اقواها انه اشتق من الهه له الهه فاصله الاسم الاله حذفت الهمزه واذيمت اللام الاولى في الثانيه ادوبا فقيل الله ومن اقوى الادله عليه قوله تعالى وهو الله بالسماوات والارض او الله في السماوات وفي الارض هي فين انا عارف طب ايه من اقوى الادله ليه بقى لاجماع المسلمين على ان الله عز وجل فوق عرشه وهو الله في السماوات وفي الارض يبقى معناه ذل ذل الوهيه التي لا تنبغي الا له يعني وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله يعني وهو المعبود في السماوات وفي الارض لو كان يعني ان هو المعناه ان هو غير مشتق يبقى وهو الله في السماء او في الارض لابد فيها من تاويل ليه بقى لان هو معلوم كما ذكرنا انه باجماع المسلمين ان الله فوق العرش هيبقى كان ظاهر الايه يبقى الدلاله على ان الله حل في السماوات وفي الارض تعالى الله عن ذلك فعشان كده قرئ من قرئ وهو الله في السماوات ووقف قال وفي الارض يعلم سركم وجهركم اذا وهو الله في السماوات يعني فوق السماوات ان في بمعنى علم وفي الارض يعلم سركم وجهركم يعني وانتم في الارض هو يعلم سركم وجهركم او قال ابن جرير تفسير ثاني بقى وهو المدعو الله في السماوات وفي الارض يعني هو الذي يدعوه اهل السماوات واهل الارض وهذه في الحقيقه قريبه من التفسير الاول ولكن اذا قلنا ان الاسم مشتق فهو الاله بالسماوات وفي الارض وده ما يلزمش منه في ضوء من ظاهر الكلمه من ظاهر الجمله اي حلول ولا غيره ولا ينافي المجمع عليه بين المسلمين من ان الله عز وجل فوقاش الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الارض بمعنى هو الاله في السماوات وفي الارض المعبود في السماوات وفي الارض يعبده اهل السماء ويعبده اهل الارض وهذا الالوا النص واضح في قول تبارك تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله يبقى اصل الكلمه همزه لام ه اللي هو ماده اله الف لام ه لا ابحث على هذا الاسم في المعاجم ابحث عنه في الف لام ه همزه لام ه مش الف همزه ولا لام ه وقيل ان اصل هذه الهمزه واو يعني من ولها من من الوله وذلك ان معنى الاله ايضا هو ان الهمزه اللي في اله ايضا ما دون خلفه اصليه وده الاظهر لذلك يقال الالوهيه الهمزه ظاهره في كل المواضع وفي بعض يعني وبعض العلماء علماء اللغه يكون اصلها الواو يبقى وليا من الوله وهو شده الحب والشوق بمعنى ان الاله الذي تشتاق اليه القلوب ومعنى اله ياله اله عبدا يعبد عباده فالله المالوه اي المعبود ولهذا الاسم خطائف لا يحصيها الا الله عز وجل فقيل انه هو الاسم الاعظم وظاهر انه من الاسم الاعظم وظاهر الاسم الاعظم مركب من جملة أسماء والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الإسم الأعظم أن من دع به أن الله عزيزا إذا دعي به أجاب لمن سأله بجملة أسماء كمن قال الله من يسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أنت المنان بريع سنسى أرض يا ذا الجلال الإكرام يا حي يا قيوم فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وقال كذلك لمن قال اللهم نسالك بان اشهد انك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أن احد ان تغفر لخلق دولتنا وقال اسم الله الاعظم في ثلاث في ثلاث سور في البقره وال عمران وطه وهي الله لا اله الا هو الحي القيوم فالذي يظهر ان اسم الله الاعظم مركب من جمله اسماء ومن دعا الله باسماءه الحسنى الواردة في جاب السنة فقد دعا الله باسمه الاعظم بغض الكلام في اسم الله انه مشتق على الصحيح وانه مشتق من الالهه من الالوهيه اصله الاله اضغمت اللام في اللام بعد حذف الالف بينهما هو اصلا كثيرا ما يستعمل ذلك لما يكون حرفين زي بعض وينه حرف ثالث بينهم مد كثيرا ما يحدث زي ما في في قراءه في القراءه المشهوره التي نقراها في سوره القهر لكنه الله ربي لكنه هو الله ربي اصلها ايه لكن انا الله ربي بينهم همزه فحذفت الهمزه وادغمت النون في النون لكن انا فحذفت همزه انا وادغمت النون في الايه في النون لكنه الله ربي فجول حرفين بينهم همزه تحذف الهمزه ويضغم الحرفين ف همزه ال الى أضيفت وأدغمت لام التعريف في لام الكلمه في في اللام اللي هي اللي هي عين الكلمه قال ف ثقيل الله اسمه سبحانه وتعالى يقول الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمه على وجه المبالغه الرحمن اشد مبالغه من رحيم فالرحمن يدل على الرحمه العامه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ذكره ابن جير بثمديه عن العار الزمي بمعناه هو ضعيف العار الزمي تدق له أوهام وفي الدعاء المأثور رحمن الدنيا والأخرة ورحيمهما والحديث ده فيه مقالش طبعا نسألك لما فرج الهم وكاشف الغم مجيبة دعوات المضطرين رحمن الدنيا الأخيرة ورحيمهما أنت ترحمني فرحمني رحمة تنفنين بها على رحمة ما سوك فيه ضعف أحشر إليه المنذري في الترغيب أحشر البعف فيها أما ما ذكره أولا من أن اسم الرحمن أشد مبلغة فنعم كذلك لأن إصيغة فعلان أشد من أشد الصيغه البغله اخرى فضلا عن اسم الفاعل فهناك صيغه راحم اسم فاعل ورحيم صيغه مبالغه منها ورحمان اي الممتلئ رحمه كما نقول مثلا غاضب وغضبان فغضبان اشد مبالغه في ايه في الغضب وعطشان اشد ولغا من عطش او نحذر هي اصل فعل في الفعل عطش ولو قلت عطش مثلا هنذاك لا قيستها بالغه على وجه لاكن فعلان اشد مبالغه ولذلك اقيل انه يدل على الرحمه العامه وكما قال كما قرر تعالى الرحمن على العرش استوى ان اسم الرحمن استعمل علما على ذات الرب عز وجل بالاضافه الى ذاته عصفه الرحمه استعمل علما قل الرحمن على العرش استوى قال عز وجل قل ربه الله وحده الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى وقال عز وجل قل هو الرحمن وامننا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين وقال ان ارادني الله قرعا قول المؤمن ومن ال ياسين ان ارادني الرحمن بيضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينفعون المناسب نقول ان ارادني الرحمن ايه برحمه لو كان مستعمل في المعنى فقط دون المعنى العلميه لكن هو استعمل استعمل ايه الاسم العلمي ارادني الله أو ارادني الرحمن بضر والرحمن يريد بالضر وده دليل ان هذا لا ينافي رحمته سبحانه وتعالى وهو الاسم الدال على صفه الذات يعني ايه صفه الذات وصفه الفعل او الرحمه العامه والرحمه الخاصه الاسم الدال على صفه الذات يبقى لا يتعلق بالمشيئه صفات الذات لازمه لذات الرب عز وجل لا تتعلق بمشيئته اما صفات الافعال فهي تتعلق بمشيئته ولذلك نقول انه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وكمال هذا كمال صفات الافعال ان تتعلق بالمشيئه اما صفات الذات فكمالها الا تتعلق بالمشيئه يعني لو نقول نوضح هذا المعنى اكثر بامثله نقول هو سبق الكلام عليه في شرح الايه الاسماء اولا يعني هو الكلام في المقدمه قلنا ان الاسماء الد... او الصفات الذات لازم تتعلق بمشيئه الوحدانيه مثلا والعظمه والحياه والاستمع والبصر فانت لا تقول حي الى شاء لان المشئه اصل من صفات الايه الاحياء فلا يصح ان تعلق الحياه على المشئه فان هذا نقص فيها او او لا يتطور اصلا انك تقول حي الى شاء ويموت الى شاء ولذلك لازم هذا كمالا في صفه الحياه وذاك من ترى اذا عجزوا عن الجواب في يعني اعتقادهم ان الرب عز وجل قد ما يقول واذا شاء فعل لا او انه قادر على ذلك لا ده هذه صفات القدره والمشيئه تابعه لصفه الحياه وصفه الوحدانيه صفه القدره والاراده تابعه لصفه الحياه فلا يمكن ان تعلق بيها ما تقولش يموت اذا شاء او قادر على ان يموت ده ده ده كلام خ... يعني مختل لا يصح ان يقال لان دي صفه نقص فلا يصح ان يقال ان الله قادر على ذلك وزج زي ما قلنا صفه الوحدانيه قادر ان يخلق مثله كلام المتكلمين المتناقضين لان هو كيف يكون مثله لابد ان يكون غير مخلوق مش كده لان الله غير مخلوق فكيف تقول قادر وهد يقول لك لا قادر نعوذ بالله جل جله من البه الوحدانيه وكونه غير مخلوق وكونه سبحانه وتعالى الاول والاخر بصفات ذات لا تتعلق بالقدره والمشيئه انما الذي يتعلق بالقدره والمشيئه صفات الايه الافعال يقول انه يرحم من يشاء علم يشاء قدير سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى يغضب اذا شاء يرضى اذا شاء يعطي ويمنع يرفع ويخفض من يشاء سبحانه وهكذا فهذه صفات الافعال التي كمالوها أن تتعلق بالمشيئه اما صفات الذات فليس يعني هي كما ذكرنا المشيئه القدره تابعه لها فلا تتعلق بالمشيئه فلا يقال يسمع اذا شاء ولكن تقول يسمع سميع لانه يسمع اذا شاء معناه ان هو يصم اذا ايه اذا شاء وهذه صفه نقص ولا يجوز ان تتعلق بالمشيئه نعوذ بالله من ان كل يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء ولكن سميع بطير قدير عليم ليس يعلم اذا شاء واجه اذا شاء العلم صفه صفه ذاتيه من صفات الذات ولذلك بنقول الرحمه الدال عليها اسم الرحمن رحمه عامه ده اللي على صفه الذات بمعنى انها غير غير متعلقه بالمشيئه من, من الكلام ده ايوه نعم بمعنى ان كل من سوى الله مرحوم كما ان كل من سوى الله مخلوق سبحانه وتعالى فكل من سوى الله مرحوم برحمه لا بد ان ينتنلوا الرحمه لا ينافي ذلك ان يعذبوا في الاخره ولا في الدنيا ولدرجه في رحمه الرحمن الدنيا والاخره ورحيم الرحمن الدنيا والاخره في رحمه في الاخره رحمه عامه نعم ولو دخلوا النار فان يعني هو سبحانه وتعالى لن يظلمهم ولم يعاقبهم الا على ذنوبهم ولم يرحموا الرحمه الخاصه التي رحمها المؤمنون فادخلوا الجنه وكان بالمرهيمه هذه الصفه صفه الفعل التي يختص بها البعض دون البعض فالرحمه العامه رحمه كل المخلوقات اما الرحمه الخاصه التي التي صفه الفعل التي يختص بها الله عز وجل من يشاء الرحمه العامه كما ذكرنا متعلقه بذاته فيقتضي ان كل من سواه يرحم كما ان كل من سواه مخلوق فكل من سواه عز وجل مرحوم اما الرحمه الخاصه في الدنيا للمؤمنين بتوفيقهم لطاعته وكذا رحمته عز وجل بمن شاء بما شاء عز وجل وفي الاخره بانزالهم الجنه يقول الظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنه ان اسمه الرحمن يدل على الصفه الذاتيه من حيث اتصافه حيث اتصافه تعالى بالرحمه واسم الرحيم يدل على الصفه الفعليه من حيث ايصاله الرحمه الى رحمه كما ابن القيم رحمه الله يقول فلهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقال عز وجل انه بهم رؤوف الرحيم لم ياتي قط انه بهم رحمان لان هو الوصف الرحمن ده عام لكل الخلق وليس لنا فقط وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بانه رؤوف الرحيم فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ولم يصف قط احدا من خلقه انه رحمان فتامل ذلك والله اعلم يقصد بذلك ان اسم الرحيم لما كان صفة فعل ووجد من العباد من يفعل هذا الفعل بما يناسبه صح ان ينسب العبد الى ذلك والله اعلم لكن كان ده في التفريقه في الحقيقه يعني وليس يعني ان هو ده مش التفريقه بين اثنين وليس كونه يعني وصف به العبد ان ذلك دليل على وصف فعل فلا يلزم من ذلك يعني ايه يعني ربنا وصف بعض خلقه بانه ايه عليم وان هو سميع كده وبصير وهذه صفات ذاتيه وليست صفات في حق الله جل وعلا وليست صفات فعليه ولذلك بنقول ان هو وصف الغلام الذي جثر بابراهيم عليه السلام قال فرضه اصبحناه بغلام علين فالعليم هنا صفه من صفات ذلك الغلام وهو في حق الله عز وجل صفه ذاتيه فليس ذلك لكن هو الفروق التي ذكرها تدل على الفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم وان اسم الرحمن اسد مبالغه واخصه بذات الرب وهذا الاسم لا يجوز ان يتسمى به احد من المخلوقين باجماع اهل العلم ان هذا كما ان اسم الله لا يجوز ان يسمى به احد من المخلوقين لا يجوز ان يتسمى مخلوق بذلك ابدا قد اهلك الله عز وجل من سمى بعض رفيقه كذلك كان بعض المشركين كان له جاريتان يعني كما اباح النبي عليه الصلاه والسلام دما تسمى واحده الله والاخرى الرحمن فاهلكهم اذن لو دمره تدميرا وكذا كان متيلمه الكذاب يتسمى برحمان اليمامه فالتق الله عز وجل به عبر السنين والدهور اسم الكذاب فاصبح يقال متيلمه الكذاب يعني يعني لا يعني يقول كمتيلمه كم الحنفي مثلا ولا يذكر مسيلمه مثلا النجديه او اي لا يذكر الا مسيلمه الكذاب الفتق الله به ذلك ويعني وطمه به سبحانه وتعالى جزاء نفاقه ده الكلام في البسمله نقول ابدا بسم الله مستعينا راضا به مدبرا امنا يعني انا راض با الله مدبرا حال من الضمير المجرور اننا المدبر الله من لما هو الحال من الضمير راضا به مدبرا الضمير في به ده ضمير في موقع ايه جر فبقول حال من الضمير المجرور راض بالله ومدبرا اي بتدبيره لي في جميع شؤوني فان ازمه الامور بيده وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر وهو الذي يدبر الامر من السماء الى الارض الله خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما معينا معينا بي على جميع امور الدنيه والدنيويه فاني لا اقدر الا على ما اقدرني عليه ولا علم لي الا ما علمنيه فلا اعبد الا اياه ولا استعين الا به ولا اتوكل الا عليه ولا حول ولا قوه الا بالله ولا منجا ولا من ولا ملجا منه الا اليه يقول والحمد لله انقلوا في حمد الله وشكره والسلام عليه قولوا الحمد لله كما هدانا الى سبيل الحق وجدبا ايوه اثني بحمده فاقول الحمد لله كما اثنى به على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين وامر بذلك عباده تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم خطابا يدخل فيه جميع امته قولوا الحمد لله فله الحمد كالذي يقول وخيرا مما نقول هذا نص حديث اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يقول وله الحمد على اسماءه الحسنى وصفاته العليا وله الحمد على نعيمه الظاهره والباطنه وله الحمد في الاولى والاخره هو ذكر في هذه الجمله المختصره النظيفه الجميله يعني متعلق الحمد على ما يتعلق الحمد يتعلق على الكمال الذاتي ويتعلق على الاحسان الى الغير فهو عز وجل يحمد على كماله في ذاته واسماؤه وصفاته فالحمد لله على اسماء الحسنى وصفاته العليا وك اللي هو صفات الكمال والجمال الذاتيه ويحمد عز وجل على انعامه على عباده وعلى احسانه اليهم وده نهايه الكلام عليه في الفرق بين الحمد والشكر يقول له الحمد على نعمه الظاهرة يغطينا بلا متعلق الحمد الثاني متعلق بما يتعلق الحمد على ما يحمد المحمود يحمد على كماله في ذاته ويحمد على نعمه وإحسانه إلى غيره والله عزل جمع الأمعين الأسود بن سريع رضي الله عنه قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال نعم صلى الله عليه وسلم أنا إن ربك يحب الحمد حيث حيث طعيف نعم حيث حيث رواه أحمد والنتائي وعن الحكم ابن عمير رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فجالك حيث ضعيف ضعفه الشيخ أحمد شكس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله حديث حسن رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال حديث حسن افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء ثم دعاء لدعاء الثناء على الله اجمل يعني اكثرها شمولا هذا الدعاء دعاء الثناء على الله عز وجل الحمد لله وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انعم الله على عبد نعمه فقال الحمد لله الا كان الذي اعطي يعني من هدايته الحمد افضل مما اخذ يعني الحمد لله دي اعظم من النعمه الاولانيه نعمه عظيمه وكذلك في الاثر الاسرائيلي ان داوود قال يا رب كيف اشكرك وشكرك نعمه تحتاج الى شكر فقال يا داوود انا شكرتك هنا انا ان الانسان لابد ان يعلم انه لا يحصي ثناء على الله وانه مهما حمد الله فحمد هذا يحتاج الى حمد والى شكر لان ذلك اعظم ورؤيته ذلك اعظم لمن لا حرم ذلك لو واحد حمد ربنا وما شافش ان الحمد نعمه فانت هتبص تلاقي ان هي دائره لا تتوقف لا يمكن ان تحصي على الله عز وجل ثناءا وحمدا ولذلك هناك حمد وتناء على الله عز وجل ادخره الله عز وجل لطاح بالمقام المحمود صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث اشتفاع فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه لا أستطيعه الآن فيفتح الله علي من محامده وحسن ثناء عليه عليه ما لم يفتحه لأحد قبليه وفي ذلك الله عز الله لهو الذي أحطى ثناء على نفسه لا يحطي ان خلق سماء عليه هو عز وجل اعلم بنفسه عز وجل هو كما اسمعنا نفسي الحديث هذا حديث انس وليس صحيح او حتى فحاش شهر ابن قال القرطبي عنه ان عن انس ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله افضل من ذلك هو استدل على حكم اي الوضع لكن هذا يعني فينا وجوده في وضاع لكن لا يلزم ان يكون هذا الموضوع نفسه الحديث معناه ثابت والذي قبله فمكان الحمد لله هو الذي الهمه اكثر نعمه وافضل من الدنيا بحذافيرها نعم والله فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا عملا قال علي رضي الله عنه الحمد لله الكلمه احبها الله تعالى لنفسي ورضيها لنفسي وحب ان تقال قال ابن عباس رضي الله عنه ما الحمد لله كلمه الشكر واذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي قال الله عز وجل فقال رضي الله عنه الحمد لله كلمه كل شاكر وقال رضي الله عنه الشكر لله والاستخداء له والاقرار له بنعمته وهدايته وابتداءه وغير ذلك والاستخداء له بمعنى الخضوع والمعرفه ان النعمه منه عظمى فونه في الطرب بالشكر وزياده والشكر والخضوع و يعني المحبه وذاك هو اختل الحمد يختلف عن المدح في ذلك انه لابد معه من تعظيم القلب ومحبته فليس المدح فيمكن ان يمدح احد اهلا وهو يبغضه وهو لا يعظمه ولكن يريد ان ينال منه شيئا او يخاف منه شيء فيمدحه هذا فرق بين المدح وبين الحمد في امر الثناء فالمذح ثناء لكن غير مستلزم لامر القلب مابحا كارها ومادحا راغبا ولا يحب بقلبه ولا يعظمه لكن الحمد لابد فيه من تعظيم القلب ومحبه القلب قال الضباق الحمد لله بداء الرحمن بمعنى صفه لازمه بذل لله عز وجل وقال كعب الاخبار الحمد للهثناء لله وفي معنى الحمد لله وفضلها اثرا غير ما ذكرناه ولما كان من اكبر نعم الله علينا واجل من هذه الواصله الينا اضاءته ايانا الى صراط مستقيم الذي هو دين الاسلام الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه ولا يقبل من احد غير ما ثبت الثناء عليه بها فقلت كما هدينا الحمد لله كما هدينا يبقى الحمد لله على نعمه الاسلام اعظم ما يستحق ما اعظم النعمه التي يجب علينا ان نحمد الله سبحانه وتعالى اليها اي على ما هدانا ارشادا ودلالا بكتبه يوسف وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره زي ما قلنا قبل كده ان الهدايه ايه انواع والمقصود بها هنا النوعان الى سبيل الحق وهو دين الاسلام والايمان وجدبانا له وبذلك قال تعالى ممتنا علينا وله الحمد والمنة واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين قال تعالى لقد منن الله على المؤمنين اذ باعث فيهم رسولا من انفسهم يثلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدو ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين ينهرج اجتباكم اختفاكم اختاركم سبحانه وتعالى خصتكم بهذا الدين من دون آلاف من البشر أنت واحد من ألف انتنى الله عز وجل عليك من إعناس الإسلام وهذاك له تسعمائة وتسعة نسعون في النار وواحد في الجنة فكن باقيا عليه إلى أن تلقى الله لتكون هذا الواحد اجتباكم هو اجتباكم وما جاء عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم اي ما اجتباكم اليه من الاسلام هو مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل الله سماكم المسلمين من قبل ان توجدوا ومن قبل ان ينزل القران على نبيه عليه الصلاه والسلام فهو يعود على الله عز وجل ضمير يعود على الله رئيس على ابراهيم ابن ابراهيم لم نسمينا مسلمين في القران وان كانت هذه دعوته ولكن الله ثمانه امه مسلما وهذا فضله عز وجل هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا اي في القران وهذا الدليل على ان الضمير يعود على الله ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يقول: "ولما كان الحمد الخبري ابلغ من الانشائي بدلالته على الثبوت والاستمرار قدمته عليه." ايه المقصود بالكلام ده؟ يعني الجمله الاولانيه جمله ايه؟ جمله جمله اسميه، ان الجمله الاسميه اللي هي تدل على الاستمرار والثبات والاستقرار. وده اللي يسموها خبريه غير الانشائيه اللي هي الجمله الفعليه. فيقول: "احمده" فبيقول: "عطفته عليه الانشائي جمعا بينهما." احمد افعل الفعل ده اللي على مرتل بواقت معين دايما الفعل مرتل بواقت اما الاسم فملazem دلالته على على الفعل دلاله تلازم حضرتك بيقول قدمت انا بيقول هو قدمت الجمله الاسميه الحمد لله كما هدانا وبعدين قال اعطفت عليه الانشاء ده ما بينما قلت احمده سبحانه اشكره ومن متاوي عملي استغفر احمد ايونجي له حمدا اخر متجددا على توال نعم منه وتواتر فضله فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه هو الحديث الوارد في هذا في ضعف هو ان الكلمه عجز الملكان ان يكتباها فصعد بها فقال الله عز وجل هو اللهم لك الله الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فكتباها كما قالها عبدي وانا ادريها ومصرح به ولكن معناها حق طبعا يقول سبحانه احمده سبحانه اي تنزيها له عما لا يليق بعز جلاله وصفات كماله وهذه العباره اللي هي احمده سبحانه تتضمن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم التسبيح والحمد تسبيح بحمد ربك وسبح بحمد رب واستغفره فهو امتثل هذا الامر كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر ان يقول صلى الله عليه واله وسلم سرك وسبحك اللهم ربنا وهمدك اللهم اغفر لي فالجمع بين الحمد والتنزيه لله عز وجل الحمد والتسبيح واساس التوحيد توحيد الاسماء الصفات وال الربوبيه في التسبيح وفي الحمد أتراف بنعم الله عز وجه إليه فهو متضمن لأعظم أنواع التوحيد هذا الدعاء وأشكره جل أحمده سبحانه وأشكره على ما أنعم وألهم امتثالا لقوله عز ريلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون اختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هم مترادفان أو لا فذهب إلى تراد فيهما التبرير وجعفر الصدق غيرهم وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما ذا حوله الشيخ الاسلام وابن القيم رحمهما الله قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الاحسان الى الحامد او لم يكن سواء كان الاحسان الى الحامد سواء احسن الى المحاسن دي كانت وفيها احسن ولا ما فيهاش وفي محاسن بغير احسان وفي محاسن وايه واحسان الشكر لا يكون الا على احسان المشكور الى الشاكر فمن هذا الوجه الحمد اعم من الشكر لانه يكون على المحاسن والاحسان حسن الذات وعلى الاحسان الغير فهو اعم من ذي الجهه والشكر لا يكون الا على ايه على الاحسان يقول فان الله تعالى يحمد على ما له من اسماء الحسنى والمثل الاعلى الا المثل الاعلى صفته العليا الصفات العليا وما خلقه في الأولى في الأخرة والأولى يحمد عز وجل على ما خلقه في الأخرة وعلى ما خلقه في الأولى ولهذا قال تعالى وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ يحمد على أنه لم يتخذ ولدا يحمد على أنه لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدر كل هذا يحمد الرب عز وجل عليه زي ما قلنا في أثر حسن نُقِلَ ان ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك لا لا يريدون تبيدا الا غير ذلك قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وقال تعالى الحمد لله الذي لا له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء دي كلها في اثبات ان الحمد يكون على المحاسن يعني على صفات الجمال الذاتيه اما الشكر فانه لا يكون الا على الانعام فهو اخص من الحمد من هذا الوجه لكنه يكون بالقلب واليد واللسان يبقى اعم من جهه اخرى يبقى ايه بقى في الحاله دي ان الحمد يكون بايه بالقلب واللسان لكن ما يقالش لا يقال ان الحمد يكون بالعمل لا يقال اعمل حمدا انما يقال اعمل إيه شكرا يقول افا كما قيل افدتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه واحد احسن لواحد فبيقول له النعم بتاعتك خليت عن يعني انت بقيت اكنك بتاعتك الثلاثه دول اليد واللسان والايه والقلب اليد معناها ان اعمالك هتكون شاكره قال الله تعالى اعماله الداوود شكرا وقليل من عبادي الشكور ذلك من ضمن الشكر تصريف النعمه في مرضات الله سبحانه وتعالى يبقى عامل شكرا كما ان اعتراف بها بقلبه عمل القلب واستناء بها على الله نقول الحمد لله باللسان واشكر الله عمل اللسان وتصريف النعمه في الطاعات يبقى هو ايه العمل شكرا والحمد يكون بالقلب واللسان فمن هذا الوجه الشكر اعم من جهتي انواعه والحمد اعم من جهتي اسبابه يبقى بينهما عموم وخصوص وجهي يعني ايه وجهي يعني ده من وجه عام وده من وجه ايه عام واللي ده من وجه عام يبقى خاص من من الجهة التانية والوجه اللي ده فيه عام يبقى خاص برضه جدا بخلاف لو قلت بينهما مع مرور المطلق يعني ايه بقى من كل وجه يبقى واحد عام من الثاني ايه مطلقا معنى كده يبقى من كل وجود ده عام يعني لو قلت مثلا الناس ومحمد مثلا يبقى يبقى الناس ايه عمرو محمد من كل ال ده عمه ده خاص مثلا يقول في الحديث الحمد لله راس السعس اضافه يقول فمن لم يحمد الله لم يشكر يعني لو ان انسان ما عظمش ربنا على اسماءه وصفاته ووحد ربنا بانه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وطول النهار يقول الحمد لله يبقى ما شكرش ربنا صح كده لو قال شكر لربنا لكن قلبه لا يوحد الله يبقى ما ينفعش لا يوحد على نحاسنه عز وجل اللي نسب له ولدا يبقى عباد الأوثان أو اليهود والنصارى وغيرهم لم يحمدوا الله لأنهم لم يوحدوه عز وجل ولم يشكروا سبحانه وتعالى يقوله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها واشرب الشربه تفاهمه عليه انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو احسن كلام في هذا الباب اللي هو ان بين الحمد والشكر عموما وجهي عموما خصوصا وجهي يعني احدهما عام من جهه والاخر عام من جهه اما المدح كما ذكرنا فلا يلزم منه الايه القلب يبقى الحمد اخص من المدح مش كده لانه الحمد نوع من انواع الايه المدح مدح مع حب وتعظيم المدح اشمل من جهه ان هو يشمل الحمد ويشمل المذح اللي من غير حب ولا تعظيم بس زي ما في الحقيقه ليس ينبغي ان يعني ان يكون لا لا, لا يعني الذي يحب الاذى لا ولا يرضى المذح الذي بغير تعظيم وحب لا يرضاه الله عز وجل لابد ان يكون حمدا مع حب القلب وتعظيم ومن مساوي عملي استغفره جمع مساوي جمع مساوي عملي مضاف اليه من اضافه الصفه الى الموصوف عمل منتج الفائله استغفر السن للطلب اي اطلب منه المغفره واستعينه على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى المستعين اطلب منه العون على نيل الرضا على فعل الاعمال الصالحه التي بسببها ينال رضاه ان يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته واستمد لطفه باطبجر امداد انا ازكن رضفه فيما قضى وقدر من المصائب وان يجعلني راضيا بذلك مؤمنا به مستقينا انه من عند الله وان وقوعه خير عندي من كونه رمقا وان يهدي قلبي كما قال تعالى ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وكما قالت الله اللهم اسالك الرضا بعد القضاء حديث صحيح في الدعاء الطويل فان ذلك اعلى درجات الايمان بالقدر ان يرضى بقضاء الله اعلى من الصبر الرضا بالمصيبه اعلى من الصبر اذ يتضمن الصبر وزياده يقول وبعد اني باليقين اشهد شهاده الاخلاص ان لا يعبد الحق مألوه في الحق ما له هو الرحمن من جل عن عيب وعن صد كملوا المره الجايه